فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيده ونراه قريبا يوما تكون السماء كالمل و تكون الجبال كالعين ولا يسأل حبيب يبصرونهم يهود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي وَمَنْ ومن في الأرض جميع ومن في كلا إنها لظا كلا إنها لظا لساعة للشواب تدعو من أدبر وتولى كلا إنها لظا لساعة للشواب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مسفقون والذين هم من عذاب ربهم مسفقون إن عذاب ربهم غير مأمون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 عن اليمين وعن الشمال عذين أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا فإنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدن خيرا منهم وما نحن بمسبوقين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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم <تصفيق> حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداس يوم يخرجون من الأجداس ثراعة كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على خير منهم، إننا لقادرون على أن نبدل خير منهم، وما نحن ببسوقيم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلحقوا يومهم حتى يلحقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم كان إلى نصيب يفضون خاسعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك, ذلك اليوم ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون